لا أرض ولا الطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ما يشاء الله يضلل وما يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إنكم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أو تنصون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم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 فَلَمَنَشُوا مَا ذُكِّرُ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَوْطَتًا فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا والحمد لله رب عالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقول أهؤلاء إما الله عليهم أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْهُ مَن عَمِلَ مِنْكُمْ أَنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُوَأْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَبَّمْ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحْ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 وهو الذي يتوفّق بالليل ويعلم ما جرحت بالنّهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبقكم بما كنتم تعملون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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تدعونه, تدعونه تضرعون وخفية لأن أنجتنا من هذه لأن أنجتنا من, من الشاكرين قل لله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل لله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذبا من فوقكم أو من تحت أرجلكم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 وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإنما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين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 وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله وليون ولا شفير وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها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 قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسل مل العالمين وأن أقيم الصلاة وتقوو وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كون فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكه السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين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 وكيف تخافون ما اشركتم ولا تخافون ان لكم اشركتم بالله ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ أُلَاء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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فَالِقُ الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فَالِقُ الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنْفَأْ وَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خضرا نخرج مِنْهُ حبا متراكبا ومن نخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعشاب والزيتون والرمان مشت به وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذالك لا لقوم يؤمنون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 فَمَنِ ابْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لا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 كذلك زيننا لكل أمّة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا بها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 صدق الله العظيم